وهذا اخر غسلته قبل ست او سبع سنوات من هذه المحاضره ولم اغسل بعده احد ولا اظن اني ساغسل بعده احدا مما رايته اتصلون علي قال الى المغسل اين المغسل يا ناس قالوا لا يوجد الا انت حلى اتيت وغسلت لا يوجد مغسل فقلت لهم حسنا دخلت بيد رجل ممدد لا روح فيه نظر في لي ان بيد بشرته بيد ليس بالاسود وليس حتى بالاسمر انما يميل الى البياض والاصفرار من الموت الى لون الاصفر من اثر الموت قلت هل ساعدني احد قالوا لا يوجد ولا أحد فجلست معه لوحدي قلت لهم اتصلوا بفلان وفلان وفلان لعلهم ان ياتوا معي وشراته غسله ومالي الا دقائق واذ بالباب يطرق ففتحت الباب واذ باخي اسمه عبد الرحمن يدخل يريد أن يساعد فقال لي ما جنسية هذا الرجل قلت ولماذا تسال قال هو من جنوب افريقيا فاستغربت سؤاله فنظرت الى الرجل الذي كنت قبل دقيقه عند قبل دقيقه واحده ان وجهي قد تغير الى الاسود اسود من لهيتي والله انني فزعت فقلت لا اله الا الله فذهبت الي ويدي وجوهه فقط هو الاسود واذا باخي عبد الرحمن يوحد الله ويقول لا اله الا الله اردت يخرج قلت لا والله لا تخرج امك فاخذناه بغسله خرجنا على الذي اتته اسالوك بالله ماذا فعل هذا اهو يصلي سكت قال احسن الظن بي اخيكم فاحسن الظن فالبنا نغسله واللون الاسود ينتشر اسود اسود اسود مرق الاسود مزرق يتحول اللون فجاه وبسرعه غريبه كنا نغسله ونحن نرتجف من الخوف واقول لا ابالغ ولا ازيد شيئا ويا ليتها عند اللون الاسود فقط اتينا ليحمله وقبل ان نحمله من مكانه ظهرت ظاهره غريبه لم ارى مثلها في حياتي اذ به في جسده كله تخرج بقع قفره داكنه ليست بالخراج وانما تخرج منها اشياء غريبه كائنات حيه لا ادري ما هي الى الان اهو لا لا ندري ما هي نادينا أحدهم لينادي طبيبا فادى الطبيب نظر فقال انا لا أعرف ما هذا هذا هذا المنظر اول منظر يطول طول منظر انظر اليه فحمناه بسرعه ووضعناه ثم كفنا ومضى الى احد انها علامات السوء والايات بالله